وأن لا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ وَإِنِّي இசுல் بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ அ ت النجوم وان لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعوا ربكم ان هاؤلاء قوم مجرم فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَاهَهُ وَإِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعَمَتِ كَانُوا فِيهَا فَاسِقِينَ كَذٰلِكَ وَاَوْرَثْنَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْتَظِرِينَ وَلَقَدْ نجينا بَنِي إِسْرَائِيلَ من, مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ மில்ஃபிரா المسرفين ولقد اخترناهم على علم من على العالمين وآتيناهم من الآيات ما في ல உம் முவில இழிய இல்ல மூச்ச துணல் ஊழ الشَّارِين فَأَتُوبِ آبَائِنَا إِن كُنتُم صَادِقِينَ أَنْ هُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تَب والذين من قبلهم வீனமியும்பி அந்த ஊறிமீன் வல மேலக